يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِيكُ فَارَيْمُ نَافِقِينَ وَغْلُوا عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ المصير يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في وما لهم في الأرض فأعطبهم نفاقا في قلوبهم إله ALAM YA LANU ANNA ALLAH YA'LUM SIRRAHUM WA NAJWAHUM WA الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم والذين <تصفيق> فَيَس قَرونَ منِنهُ سَخِيرَ اللَّغُ مِهُ وَلَهُ